تنتقل إ ل ى الولي ا ل ب ع ي د و إ ل ا فتنتقل إ ل ى الحاكم أ و السلطان ف إ ن ه ولي من لا ولي له ثم تكلمنا على الوكاله ة الولاية في يوكل الولي بأن غ ر في ا ل ت ز و ي يترتب ج وما ع ل ى هذه ا ل ل الأحكام وبعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على ل ل و وبعد و ك ا ا ة من أ ي ا إذا اجتمعوا ء واحدة في درجة واحدة من الذي يتقدم منهم فقلنا إ ن ه يتقدم أ ف ق ه ه م و أ س ن ه م برضاهم ف إ ن تشاحوا اقرعوا ثم اتقلنا إ ل ى بعض السور التي قد تقع في ح ا ل ة وجود ا ل أ و ل ي ا ء او في ح ا ل ة تعدد ا ل أ و ل ي ا ء فيما إ ذ ا زوجها أ ح د ا ل أ و ل ي ا ء من زيد وزوجها ا ل آ خ ر من ع م ر ك ن ا ف إ ن عرف السابق فهو الصحيح ويكون الثاني لغوا و إ ن وقعا معا أ و جهلا ل س ب ق والمعيه فالعقدان ب ا ط ل ا وكذا لو عرف سبق أ ح د ه م ا إ ل ا أ ن ه لم يتعين فان دعا كل زوج علم ا ل م ر أ ة لسبقه في النكاح قلنا إ ن دعواهما تسمع بناء على مذهب الامام الشافعي الجديد وهو قبول إ ق ر ا ر ا ل م ر أ ة بالنكاح وبناء على ذلك إ ن أ ن ك ر ت علمها ب ا ل س ب ق الذي يدعيانه حلفت لهما ل أ ن ه ا لا تعلم ذلك و إ ل ا ب أ ن أ ق ر ت لاحدهما قالت الذي سبقا للنكاح هو ز ي ن ف إ ن نكاحه يثبت ولكن ما هو مصير ا ل آ خ ر الذي ادعى علمها أ ي ض ا لسبقه إقرارها لزيد ل أ ن ه السابق يثبت نكاحه إ ل ا أ ن ن ا مع هذا نسمع د ع و ة آ خ ر وتحلف له ل أ ن ه ا لا تعلم سبقه او أنها أنها انه ليس لسابق وربما تقر له ل أ ن ه كان السابق بناء على دعواه ف إ ن أ ن ك ر ت علمها بسبقه فلا إ ش ك ا ل في ا ل م س أ ل ة النكاح س ا ب ت ل ل أ و ل و الثاني ليس له شيء و أ م ا إ ن أ ق ر ت له بعد أ ن أ ق ر ت ل ل أ و ل إ ن أ ق ر ت لعمرو بالسبق بعد أ ن كانت قد أ ق ر ت لذيذ بالسبق ففي هذه ا ل ح ا ل ة ك أ ن ه ا قد كذبت اقرارها ا ل أ و ل فيلزمها في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن تغرم ل ع م ر م ظهر مثلها ل أ ن ه ا حالت بينه وبين بضعها وهذه ا ل م س أ ل ة م ب ن ي ة على م س أ ل ت ي ن أ و ل ا هي م ب ن ي ة على الخلاف بين مذهبي الشافعي القديم والجديد إ ن ق ل ن ا ب أ ن ه ا لا تقر بالنكاح وقد ذكرنا هذه ا ل م س أ ل ة في دروس س ا ب ق ة ف إ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة لا نسمع ا ل د ع و ة نهائيا ل أ ن ه لا ف ا ئ د ة من ادعائهما ما يقبل إ ق ر ا ر ه ا بالنكاح و إ ن ق ل ن ا بالمذهب الجديد وهو الذي عليه العمل والفتوى وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ف إ ن ن ا نسمع ا ل د ع و ة إ ذ ن ا ل م س أ ل ة أ و ل ا مبنيه على, المذهب على مذهب الشافعي الجديد ف إ ذ ا قلنا بالمذهب الجديد و أ ن ا ل د ع و ة تسمع اقرت النكاح ا ل أ و ل ماذا نعمل ب د ع و ة آ خ ر هل نسمعها أ و لا نسمعها د ع و ة آ خ ر قال هذه ا ل م س أ ل ة م ب ن ي دعوة على م س أ ل ة أ خ ر ى في المعاملات في مباحث ا ل إ ق ر ا ر فيما لو أ ق ر إ ن س ا ن لزيد بالمال فيكون قد جعل المال من حق زيد وحرم ع م ر ا منه كلاهما قد ادعى ل أ ن هذا المال له ف أ ق ر المدعى عليه ل أ ن المال لزيد ثبت الحق له ب ن ا ن على د ع و ة و إ ق ر ا ر المدعى عليه ف إ ذ ا قال لا بل المال ل ع م ر فأنه ك ذ ب إ ق ر ا ر ه الأول كذب إ ق ر ا ر ه ا ل أ و ل و أ ث ب ت للثاني حقا في المال أثبت الا انه أ ب إ ق ر ا ر ه ا ل أ و ل جعل المال ملكا لزيد وبناء على ذلك فالراجح هناك في تلك ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة في مباحث ا ل إ ق ر ا ر هل يغرم ل ع م ر ق ي م ة المال الذي أ ق ر به لزيد قال نعم ل أ ن ه حينما أ ق ر لزيد حرم عمرا من المال فحينما أ ق ر له م ر ة ث ا ن ي ة لا يستطيع أ ن ي أ خ ذ المال من زيد ل أ ن ه ب إ ق ر ا ر ه قد ثبت المال لزيد فيجب عليه أ ن يغرم ل ع م ر مثلما أ ق ر به لزيد ب أ ن إ ق ر ا ر ه الثاني لا يعمل به قول ضعيف ا ل أ ص ح المفتى به أ ن ه يقبل إ ق ر ا ر ه الثاني ويغرم لعمرو مثلما اثبت لزيف إلا أنني أجملتها ولم أنني أ ص أصحابنا ل المسألة ه هذه ا خاس في النكاح على تلك ا ل م س أ ل ة في ا ل إ ق ر ا ر فقال إ ذ ا قبلنا إ ق ر ا ر ا ل م ر أ ة على الجديد و أ ق ر ت في ا ل أ و ل ل أ ن ه هو السابق كلاهما ادعى عليها أ ن ه ا تعلم س ب ق ة إ ل ا أ ن ه ا أ ق ر ت ب ي د ا بالسبق ماذا نعمل بعمق ه نسمع د ع و ة يدعى أ ي ض ا علمها بالسبق تقرى واما ان لا تقر فان اقرت له مره ثانيه اقرت له بعلمها بتبكه في هذه الحاله يجب علي ه ان أ تكرم له مهر المثل لانها باقرارها للاول حالت بينه وبين بضعها وصارت زوجه ة شرعيه وثبت زواجها من الاول ف إ ذ ا أ ق ر ت للثاني يجب علي أ ن تغرم له مهرا ل مثل ل أ ن أ ق ر ت ه ب أ ن ه زوج وبعد ذلك ما يستطيع أ ن يتزوج منها أقرت بعلمها بالسبق إ ل ا أ ن إ ق ر ا ر ه ا هذا ما ي ف ي د شيئا لأنه يستطيع أن يتزوج منها لانها أ أن ن ن ه ه يستطيع يتزوج م ل أ أ ق ر ت ل ل أ و ل بالسبق وصار زوجا لها ف ك أ ن ه ا ب إ ق ر ا ر ه ا هذا قد كذبت نفسها ب إ ق ر ا ر ه ا ا ل أ و ل وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تغرم له مهر المثل ل أ ن ه ا حالت بينه وبين بضعها و إ ن نكلت ف ل و تحليفها يحليفها ب أ ن ه ما علمت بهذا ف إ ن نكلت عن اليمين في هذه ا ل ح ا ل ة يحرف هو ويغرمها أ ي ض ا مهر المثل وهذه ا ل م س أ ل ة تنبني عليها فروع ف ق ه ي ة أ خ ر ى لا أ ر ي د الاستفراد ب ذ ك ر ه ا حتى لا ت ت ب س المواضيع بعضها ب ب ع ض و أ ك ت ف ي بهذا القدر من التوضيح و ا ل م س أ ل ة على كل ا ل أ ح و ا ل م س أ ل ة ف ر ض ي ة إ ل ا أ ن ه ا قد تقع فيما لو كان ل ل م ر أ ة عدد من ا ل أ و ل ي ا ء كل منهم في مكان وكل منهم ز و ج ة قد يقع مثل هذا و إ ن كان وقوعه بعيدا وهذه الصور ا ل ف ق ه ي ة التي يندر وقوعها ليست مما يؤخذ على الفقه ا ل إ س ل ا م ي كما يتشدق به من لا خلاق له ومن حرم ب ر ك ة العلم يقولون إ ن فقهاء المسلمين صاروا في فراغ حتى ل ج أ و ا إ ل ى الفقه الفرضي فصاروا ي س ت ر ض و ن وقوعا بعض المسائل ويضعون لها الحلول وهي قد لا تقع نهائيا وقد تقع على ن د ر ة وقد يكون وقوعها مستحيلا ويجعلون من الفقه ا ل إ س ل ا م ي م ا د ة ل ه ز ئ ه م ولكن هذا في نظر كل عاقل من عقلاء ا ل أ ر ض من مفاخر الفقه ا ل إ س ل ا م ي وليس من مثالب الفقه ا ل إ س ل ا م ي وذلك أ ن فقهاء المسلمين رضوان الله عليهم لم ي ك ت ف و ا فقط لوضع الحلول للمشاكل التي وقعت أ و التي ر أ و ه ا بل وضعوا حلولا لمشاكل ما كان ل يمكن أ ن تقع في زمانهم لكنها قد تقع في زماننا وكثيرا منها قد وقع فالفقه الفرضي ليس من مثالب الفقه الاسلامي لقد كان وما زال فقهنا الاسلامي من ا ل س ع ة بحيث يشمل كل أ م ر وقع في ا ل ح ي ا ة وكل ما هو يستطيع العقل أ ن يتصوره سواء كان هذا ا ل أ م ر سيقع أو ك ا ن لا يقع حتى يكون الناس عارفين بما لهم وبما عليهم حتى يكونوا عارفين ب أ ح ك ا م الله تعالى فيما قد يطيع ولو على سبيل الفرض والتخمين فهذا ليس من م س ا ل ب الفقه و إ ن م ا هو من مفاخر فقهنا ا تعالى ن الاسلامي و لنا الحلول ا لولاهم ما كنا ك ل ن أ ن نعرف حلا ه في هذه ا ل أ ي ا م التي ارتفع فيها العلم ولم يبق منه, إلا منه الا الكتب لولا اولئك الفقهاء لكانت كثير من المسائل لا يعرف الناس حلها اليوم أ ن ا ل أ ب مجبر ولو ع ل ى فيكون ا ل أ ب مجبرا ويكون الجد مجبرا قلنا إ ن الجد له م ي ز ة أ خ ر ى ز ي ا د ة عن كونه مجبر وهي أ ن ه يجوز له أن يتولى طرفي العقد يجوز له ان ل له ع ق د يجوز أ يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه وهذه م ز ي ة انفرج بها الجد ولا يستطيع أ ن يفعلها ا ل أ ب ولا أ ح د من ا ل أ و ل ي ا ء فلو تولى الجد طرفي العقد ب أ ن زوج بنت ابنه بابن ابنه ا ل آ خ ر ف ح هذا العقد في ا ل أ ص ح ع ن د ن ا في المذهب ولا يزوج ابن نفسه إذا كان وليا فيزوج نفسه بل يزوج فيزوجه العم بل له القاضي ابن إذا كان ابن ابن في درجته نفسه نفسه فإن فقد ابن عم عم فقد ف إ ذ ا أ ر ا د القاضي أ ن يتزوج م ر أ ة لا ولي لها في هذه الحاله هو الذي سيكون وليا, نحن قلنا القاضي يكون ولياً عند فقد الولي. فاذا ق د ل ل و ي ف إ أ ر ا د أ ن يتزوج هو ا م ر أ ة لا ولي لها هل يتولى طرفي ا ل ع ق د قال لا ما يتولى ط ر ف العقل فلو أ ر ا د القاضي مساح من لا ولي لها زوجه من فوقه من ا ل و ل ا ة أ و خليفته عند وجود ا ل خ ل ي ف ة كما لا يجوز لاحد أ أن ح د يتولى طرفي ل ل قال لا يجوز له أن يوكل ع ق يجوز وكيلا في أن أ ه م ان سبز عم مثلا يزوج ف س ه و ي و ك كي ل آخر عنه ي ت ز و ج ابنك ا عمه ق ل ما, ما يستشمده ت طرفي ي يلي ع أن ط العقد لا يجوز ان يوكل ي وكيلا في أ ح د ه م ا أ و وكيلين فيهما أ ن ي أ ت ي ابن عم ويقول لوكيلين زوجا بنت عمي مني مثلا يكون أ ح د ه م ا وكيلا عنه ويكون ا ل آ خ ر وكيلا عنها ل أ ن الوكيل يعمل عملا ل أ ص ي ل ما يستطيع أ ن يعمل عملا لا يستطيع أ ن يعمله ا ل أ ص ي ل ف إ ذ ا كان الاصيل لا يستطيع هذا فالوكيل لا يستطيعه من باب أ و ل ى والجد رغم أ ن ه يستطيع أ ن يتولى طرفي العقد بنفسه إ ل ا أ ن ه على المعتمد عند كثير من أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه لا يجوز له أ ن يوكل وكيلين في إ م ض ا ء العقد و إ ن م ا هي م ز ي ة خ ا ص ة اختصه بها الشرع فيجوز له أ ن ي ل ي طرفي العقد بنفسه إ ل ا أ ن ه لا يجوز له أ ن يوكل وكيلين حتى يليا العقد ب ا ل ن ي ا ب ة عنه إ ذ ن فلا يجوز لولي من ا ل أ و ل ي ا ء أ ن يوكل وكيلين واحدا عنه واحدا عن موليته من أ ج ل أ ن يجريا ل ع ق د من ا ل أ م م و ر ا ل ع ت ب ر ة في المكاح والمهمة وان لم تكن شرطا في صحته إ ل ا أ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل م ع ت ب ر ة فيه ا ل ك ف ا ء ة وحينما تكلمنا على أ ن ا ل أ ب مجبر ويجوز له أ ن يزوج البكر ة بغير إ ذ ن ه ا ذكرنا هناك شروطا من ج م ل ة هذه الشروط ان يكون الزوج كفءا فاذا لم يكن الزوج كفء فلا يجوز ل ل أ ب ي أ ن يجبر ابنته على النكاح إ ل ى جانب الشروط ا ل أ خ ر ى التي ذكرناها في ذلك الموضوع ف ا ل ك ف ا ء ة من ا ل أ ب و ر ا ل م ع ت ب ر ة ولكن ليست شرطا في ص ح ة النكاح ل أ ن ه يجوز بالتراضي أ ن يزوج ا ل إ ن س ا ن ابنته ممن شاء إ ذ ا تراضى ا ل أ ب والبنت والزوج وليس ل أ ح د ان يقول لا يجوز هذا النكاح هذا نكاح صحيح بالاجماع فلو كانت ا ل ك ف ا ء ة شرطا في صحته وزوج الشريف ابنته م ن خفير لافضلن هذا النكاح إ ل ا أ ن مثل هذا لم يقع ف ا ل ك ف ا ء ة و إ ن كانت م ع ت ب ر ة إ ل ا أ ن ه ا ليست شرطا في ص ح ة النكاح إ ل ا في بعض الحالات على بعض المذاهب فيما لو زوجت ا ل م ر أ ة نفسها من غير كفء بعبارتها عند ا ل ح ن ف ي ة مثلا ف إ ن ه من حق الاب ان يعترض على هذا النكاح و أ ن يتقوا ش ر ي ط ة أ ن لا يكونا قد أ ن ج ب ا ا ل أ و ل ا د بتفاصيل م ع ر و ف ة عندهم في المذهب فالكفاءة اجمالا بالاتفاق ليست شرطا في صحه النكاح و إ ن م ا هي من ا ل أ م و ر ا ل م ع ت ب ر ة فيه وهي حق ل ل م ر أ ة والولي ليست حقا ل ل م ر أ ة يتمحض لها بحيث تستقل به دون الولي حقا للولي يتمحض له في حيث يستقل به دون المرأة فالكفاءة حقا ولوليها والمراد وليس للولي له يستقل للمرأة دون يتمحض في حيث به ب الولي ا ل أ وبناء ل الجن الولي ي ا ن و على ذلك ما دامت حقا لهما ف إ ن ه يجوز لهما أ ن يسقطاها ه يجوز ل م أن يسقطها وبما أ ن ا ل ك ف ا ء ة م ع ت ب ر ة في النكاح وهي من حق ا ل م ر أ ة والولي ويجوز لهما أ ن ي س ق ط ه ا بالتراضي قال إذا زوجها الولي المنفرد أو أو عم أو ابن عم ابن كأب أ ي ا كان من ا ل أ و ل ي ا ء الذين ذكرناهم عند انفراده إ ذ ا زوجها غير كفء لرضاها أ و زوجها بعض ا ل أ و ل ي ا ء المستوين ك إ خ و ة و أ ع م ا م لرضاها ورضا الباقين ممن في درجته ب أ ن زوجوها غير كفء قد صح هذا التزويد ل أ ن ا ل ك ف ا ء ة حقها وحق ا ل أ و ل ي ا ء ف إ ن ر ض و ا باسقاطها فالاعتراض عليهم واحتج له ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى في ا ل أ م أ ي إ س ق ا ط الكفاءه برضا ا ل ز و ج ة والولي احتج ا ا له ل في ب ا ل أ م ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا أ ح د يكافئه و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ص م ة بنت قيس وهي قرشيه أ م ر ه ا بنكاح ا س ا م ة وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم والعتيق م و أو ل ل ى ا ما يكون كفءا لقرشيه كما س ي أ ت ي معنا ولو كان مولى لقريش وروى الدار ا ق ص ن ي أ ن أ خ ت عبد الرحمن بن ع و وهي ه ا ل ة كانت تحت بلال وهو مولى للصديق رضي الله تعالى عنه وروى البخاري ومسلم أ ن ا ل م ق د ا د رضي الله ت عنه ا ل ى ع تزوج ض ب ا ع ة بنت الزبير ا بن عبد المطلب وكانت ق ر ش ي ة و ا ل م ق د ا د ليس بفرجه وروى البخاري ومسلم أ ي ض ا أ ن أ ب ا حذيفه تزوج س ا د م ا مولاه ل ا ب ن ة أ خ ي ه الوليد بن ع ت ب ة وهو ليس كفءا لها فهذه أ د ل ة تدل على أ ن الولي مع ا ل م ر أ ة من حقهما أ ن ي س ت ط ا ل ك ف ا ء ه إ ذ ا تراضيا بذلك واصطلحا عليه ولو كان ل ل م ر أ ة عدد من ا ل أ و ل ي ا ء إ ل ا أ ن ه م ا متفاوتون في القرب والبعد كابن عم أ و كعم وابن عم أ و أ خ ل أ ب و ي ن و أ خ ل أ ب على الترتيب الذي ذكرناه الدروس إذا في الدروس ا ل س ا ب ق المرأة مع الولي القريب الذي يتولى عقد نكاحها على الزواج من غير كفء قال فليس للابعد الاعتراض للابعد ليس له أ ن يعترض إ ذ لا حق له الان في التزويج لها عدد من الأولياء وكانوا في د ر ج ة و ا ح د ة ك إ خ و ة من أ ب و أ م وزوجها أ ح د ه م بغير ك ف بالتراضي معها دون رضا ا ل ب ق ي ة قال لا يصح هذا النكاح ل أ ن ه م جميعا ا ل آ ن لهم حق في ت ز و ي د ه ا و ا ل ك ف ا ء ة وعدمها فيها م ج ذ ب ة للعار وفيها دفع له ف إ ن تزوجت من غير كفء جلبت العار على ا ل أ س ر ة ولو تزوجت من كفء دفعته عنها فمن حقهم أ ن يعتذبوا ل أ ن لهم ا ل آ ن حق في ت ز و ي د ه ا وكذلك ذكرنا في الدرس ا ل و س السابقه ان ا ل أ ب إ ذ ا زوج بنته ا ل ص غ ي ر ة يحق له أ ن يزوجها ويجوز له أ ن يزوج البكر ة بغير اذنها لكن هذا الحق في ا ل ص غ ي ر ة وفي البكر ة ا ل ب ا ل غ ة حق ا ل إ ج بغير ا البكرة ا ا ر في تزوج ل ل ب ة ب غ اذنها هذا مشروط ب أ ن يكون الزوج ك ف ا ف إ ذ ا زوج ا ل ص غ ي ر ة من غير كفء ف إ ن النكاح باطل إ ذ ا رفضته إ ذ ا قالت أ ن ا ما أ ر ي د هذا ف إ ن نكاحه باطل ويسقط في الإجبار. حقه في ا ل إ ج ب ا ر حقه في ا ل إ ج ب ا ر ان يزوجها من كف ف إ ذ ا كان غير كف فلا يجوز ولكن ا ل ب ا ل غ ة تختار ا ل آ ن يقال أ ت ر ض ي ن بهذا الرجل الذي لا يكافئك في كذا أ و كذا ف إ ن قالت لا فالنكاح باطل و إ ن قالت ل ع م فالنكاح ماض و أ م ا ا ل ص غ ي ر ة ف إ ن ه ا لا ي ع ت د بعبارتها حال الصغر و أ ب و ه ا قد زوجها قالوا ينتظر بلوغها ف إ ن بلغت استشار ف إ ن أ ق ر ت النكاح فبها ونعمت والا فالنكاح باطل ل أ ن أ ب ا ه قد اعتدى على حقها وزوجها من غير كفء و أ س ا ء استعماله لحق ا ل إ ج ب ا ر وخصار الشفاءة ما هي ا ل ك ف ا ء ة أ و ل ا قال ا ل ك ف ا ء ة هي في اللغه التتاري و التعادل يقال فلان كفء لفلان اي مساو له و عجز له و أ م ا في الشرع فهي أمر يجب عدمه عارا على الأسرة. امر يوجب عدمه عارا على ا ل أ س ر ة وهذه ا ل ك ف ا ء ة لها خصال إ ذ ا توفرت فالرجل كفء ل ل م ر أ ة و إ ذ ا لم تتوفر فالرجل ليس كفءا في ا ل م ر أ أول ة ه ذ ه ا ل خ ا ا ل ل س ل ا م ة من العيوب ا ل م ث ب ت ة للخيار في النكاح و س ت أ ت ي معنا هذه العيوب كالجنون والجذام والبرق فهذه عيوب م ث ب ت ة للخيار في النكاح وبناء على ذلك من كان به مرض من هذه ا ل أ م ر ا ض مع أ م و ر أ خ ر ى س ت أ ت ي معنا في مباحث م ت ق ل ة من كان به مرض من هذه ا ل أ م ر ا ض فليس بكفء س ل ي م ه ولنذكر دائما أ ن هذا في ح ا ل ة ع د م التراضي في حالة التراضي. أما في فلأن فالرقيق كفءا فإذا تراضي التراضي فلا تتزوج أي إنثان إنثان. قد رضيت ورضي وليها الثانية الحرية يكون حالة حالة لحرة أما إنسان مدامك والخصة لا الرجل عدم قد تتزوج زوج انته من رقيق بغير رضاها ما ينعقل ولو كانت ا ل ح ر ة في الزمن ا ل آ ن كانت في الزمن الماضي انا ل انا حره فلا يكافئها عبدني ا ل آ ن ما يكافئها رقيقني ا ل آ ن و أ م ا العتيق ف إ ن ه كفء لعتيقه وليس كفء ل ح ر ة أ ص ل ي ه وليس من مس الرق أ ح د آ ب ا ئ ه بكفء ل ح ر ة لم يمت الرق أ ح د من ابائها لان هذا يجلب عارا عليها و ث م ة الرق و إ ن كان ا ل إ ن س ا ن الآن حرا إ ل ا أ ن نسبه ينتهي إ ل ى الرق في ح ا ل ة من الحالات وهذا يؤثر في ا ل ك ف ا ر الشرط الثالث النسب ب أ ن تنتسب ا ل م ر أ ة إ ل ى من تشرف به بالنظر إ ل ى من ينتسب الزوج إ ل ي ه بان يكون نسبها أ ش ر ف من نسب الزوج وبناء على ذلك فلا ك ف ا ء ة بين ا ل م ر أ ة وبين الرجل وبنى الفقهاء على هذا أن الأعجمية ليس للعربية. قال لأن الأعاجمة ما يعتنون بأنثابهم الذين يعتمون بأنثابهم كفاء قال ما كالعرب ليس للعربية ويدونونها ويفخرون بها ح ي ث م ا كان في الزمن الماضي و إ ل ا فقد نسيت معظم العرب اليوم أ ن س ا ب ه م ولم يبق من ا ل أ ن س ا ب إ ل ا ا ل أ ط ل ا ل وفي كثير من البلاد صارت ا ل أ ن س ا ب د ع و ة ومع ذلك نحن نقبل ادعاء ل الرجل بالنسب ما دام لا يوجد شيء يقيني يعارضه ليس من خلق المسلم أ ن يطعنا في أ ن س ا ب الناس ولكن معظم الناس اليوم و ل ا ف ي م ا في البلاد التي انتهت فيها البداوه او القبليه انتهت ا ل أ ن س ا ب تقريبا فيها لكن على افتراض وجوده وهو مازال موجودا و إ ن كان وجوده ب ا ل ن س ب ة للماضي قليلا إ ل ا أ ن ه مازال موجودا العجمي ليس كفا ل ل ع ر ب ي ة وهذا أ ي ض ا تكرر هذا ا لما ع ن ى ل م له من ا ل أ ه م ي ة حالة عدم في حالة في في التراضي عدم عدم التراضي من حق ا ل أ ب أ و من حق الولي أ ن يمنع ابنته من أ ن تتزوج إ ن س ا ن ا لا يعتبره كفءا لها أ و لا يعتبره كفءا للاسره من أ ج ل أ ن تكون ا ل ح ي ا ة فيها و ي ا م أ م ا ح ي ا ة ا ل ا س ر ة إذا ك ا ن ت ت في ب د ا ه ا ق ا ئ م ة على الشقاق والنزاع فهذه حياه سخر فيها في ح ا ل ة التراضي يزوج ابنته ممن يشاء و أ م ا في ح ا ل ة عدم التراضي من حقه أ ن يمنعه كما أ ن ه من حقها أ ن تمنع من أ ن يزوجها من غير كفر ونحن قد قلنا أ و ل ا و أ خ ي ر ا إ ن اعتبار ا ل ك ف ا ء ة حق ل ل ز و ج ة وليس ضد ن ص ح ة ا ل ز و ج ة ف إ ن الولي ة يحرص على أ ن تكون البنت في مكان لائق بها فهو من حقوقها وليس من الاعتداء على حقوقها فقال والعجمي ليس كفءا للعربيه وغير القرش ليس كفءا ل ل ق ر ش ي ة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وغير هاشمي ا و م ض ط ر ب ي ا ليس كفءا لهما كبني عبد شمس ونوفل و إ ن ك ا ن أ اخوين بهاشم لما رواه مسلم إ ن الله اصطفى من العرب كنانه ومن ا ص ف كان ادنى منهم في النسب لا يكون كفءا لهم ق ا ل و هذا الاعتبار في النسب عند العرب معتبر عند العجم معتبر عند العجم عند كل أ م ة لها أ ن س ا ب ه ا التي تفخر بها وبناء على ذلك ما قلناه في العرب نقول ب ع ذ ا ف ي ر ه بالعجم. فلهم إذا كانت لهم أنساب أنساب كانت إذا ي وفي ن بها م ا قلناه عندنا ق ا ل ع نفس د ه م و ي ن ف الوقت من ليس بعرب يتفاوتون فيما بينهم نحن نقول لكل من ليس بعربي اعجمي و ك ل م ة ا ج م ي ليست ك ل م ة م ز م ة كما يتبادر إ ل ى بعض ا ل أ ذ ه ا ن ل ا ب د ا قد يكون ا ل ا ج م ي خيرا من مليون عربي وقد يكون العربي خيرا من مليون أ ع ج م ي هذا ليس له ع ل ا ق ة بالكلام الذي يتكلم فيه ف كما أ ن العرب لهم أ ن انساب ب ي ق ر و ب ذ ل ي ف ق ر و ن فيجري ه ا ف ي بينهم ما يجري بين العرب والأعاجم أنواع يهتمون وبناء يكون مثلا الكرك بأنسابهم أكثر من اهتمام أقباطه أنسابهم ما القبطيو على ذلك أكثر من في كفءا ل ف ا ر س ي ة ل أ م ن اهتمام الفرس ب أ ن س ا ب ه م أ ك ث ر من اهتمام ا ل أ ق ب ا ط ب أ ن س ا ب ه م ويجري بين الفرس ما يجري بين العرب ويجري بين ا ل أ ق ب ا ط ما يجري بين العرب ولكن مع هذا ما نريد نحن أ ن يفهم الناس أ ن هذا ا ل أ م ر شرط في النكاح وبعد ذلك يلجؤون إ ل ى تعقيد ا ل ح ي ا ة وضياع البنات والبنين هذا في ح ا ل ة التشاح معتبر ولكن هل ندبنا نحن إ ل ى هذا أ و هل أ م ر ن ا بهذا نحن ما أ م ر ن ا بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا جاءكم من ت ر ض و ا ل دينه وخلقه تزوجوه إ ل ا ت ف ع ل ت ك ل ك فتنه في ا ل أ ر ض وفساد كبير كون كفاء عند التشاح شيء معتبر وكوننا نجعل ا ل ك ف ا ء ة عنصرا من عناصر تعقيد الزواج هذا أ ص ي ل وهذا ليس ب أ ص ي ل هذه ج ا ه ل ي ة كوننا نجعل هذا أ س ا س ا في حياتنا ونهجر كل القيم ا ل أ خ ر ى هذا يجرنا إ ل ى أ م و ر ما تحمد ع ق ب ه ا اليوم كثير من النساء من البنات أ ص ب ح ن ا عواند بسبب هذه ا ل ن ظ ر ة أ ن الذي خطبها ليس من قبيلتها وطبعا الفقهاء ما قالوا هذا ولا الشرع قال هذا ما قال هذا الشرع شرع جعل معايير ل ل ك ف ا ء ة اما زكاه ا ل ا م ة كلها أ م ة و ا ح د ة فلماذا هذا التعند هذا ا ل تعند هذا عربي وهذا عربي ما ي ق ا ل العربي ليس كفءا كان عربي من ق ب ي ل ة ليس كفءا لعربي من ق ب ي ل ة أ خ ر ى كله عربي ويجب علينا الا نجعل هذه ا ل أ م و ر سببا من اجل تعقيد سبل و الحياه ة أمام أبنائنا ا كثير و ل ل من امام ل ل ر س ا جاءتني بنات ئ قد أصبحنا عواند ن أجل ء ة ن أجل ا ل ل أجل أ ي من أم الكفاءة لا ب ح ث و ن عن دين من في كثير ا ل ل لا ح ح ا ا ت ي ب ث و ن عن دين و ل ا يبحثون عن أدب ولا يبحثون عن ولا يبحثون ولا ولا عن عن عن عن أدف خلق مال وكثير ن عن مال ونسب س ب مال و من الناس يتغاضى عن النسب مقابل المال صار اليوم الامر ي و م ل أ في ا ل ح ق ي ق ة هو امر ما الغني ي ف ء لكل ل شيء في ا ل ح ي ا ة في الزمن الماضي قال اهدافنا العلماء الدين والعلم تعدل كل كفاءه, الدين والعلم يعدل كل كفاءة والامام الغزالي رحمه الله تعالى يقول شرف النسل من ثلاث جهات إ ح د ا ه ا الانتهاء إ ل ى ش ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعادله شيء و ا ل ث ا ن ي ة الانتماء إ ل ى العلماء ف إ ن ه م و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن وبهم ربط الله تعالى حفظ ا ل م ل ة ا ل م ح م د ي ة هذا نسب عظيم يحوز عليه ا ل إ ن س ا ن قال و ا ل ث ا ل ث ة الانتماء إ ل ى أ ه ل الصلاح المشهور والتقوى ف إ ذ ا كان الانسان صالحا تقيا فان صلاحه وتقواه يعدلان كل ك ف ا ء ة في هذه الحياه ة إذا جاءكم من ترضون دينا تزوجوه تفعل تكم فتنة وفتاة نقول إلا الأرض تلير في فنحن إ ن ا ل ك ف ا ء ة م ع ت ب ر ة ولكنها ليست شرطا في ا ل ص ح ة وليست و س ي ل ة من أ ج ل إ ف ت ا د المجتمعات والتعنت ي ا ل ب ن ي ن و ب ب ن ا ت بحيث نحول بينهم وبين الزواج حتى يدب الفساد والشقاق في المجتمع وحتى تضطر البنت للخروج عن سلطان أ ب ي ه ا ويضطر الولد للخروج عن سلطان أ ب ي ه ف إ ن ا ل إ س ل ا م ل في ا ل خ ص ل الرابعه من خطا ا ل ك ف ا ء ا ل ع ف ة أ ن يكون ر ج ل عفيفا فليس فاسق كفء عفيفا بقوله فاسقا يستوون وقال أو تعالى لا تعالى الزاني لا إلا زانية أو مشركة والزانية كان مؤمنا كان زانية لا أفمن زان أو كمن يمتح زان مشركة مشرك يمتحها إلا و ا ل خ ف ة ا ل خ ا م س ة ا ل ح ر ف ة فصاحب ح ر ف ة د ن ي ئ ة ليس ك ف أ لمن هو أ ر ف ع منه و ا س ت د ل على ذلك بقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أ ي بسبب الرزق فبعضهم يصل اليه بعز و ر ا ح ة وبعضهم يصل اليه بذل ومشقه ة وذكروا ن ا الخرس بعض ليستدلوا بها على غيرها من الحرف و ا ل أ م ر يرجع إ ل ى أ ع ر ا ف الناس في زمانهم ومكانهم قال فكناس ا ل وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفءا ل ب ن ت خياط مثلا هذه كلها أ م ث ل ة ف إ ذ ا لم يكن كفءا ل ب ن ت خياط ل أ ن م ه ن ة أ د ي ه ا أشرف من مهنة ولا ت ا ل خياط يكون كفءا لبنت تاجر او بزاز الحرفة ا ولا هما اي بنت ابن التاجر والبزاز ليسا بكفين ي ب ن ت عالم وقاض بل حرفه تتفاوت وبتفاوتها تتفاوت ا ل ك ف ا ء ة و ا ل أ م ر يرجع إ ل ى ا ل أ ع ر ف قال والاصح أ ن اليسار لا يعتبر كون غني وفقير هذا ليس من ت ص ا ل الكفاءه خصال ا ل ك ف ا ء ة ه م س ة ا ل أ و ل ى السلام من العيوب والثاني ة ا ل ح ر ي ة والثالث النسب و الرابع ا ل ع ف ة و ا ل خ ا م س ة ا ل ح ر ف ة و أ م ا الغنى و الفقر ف ه ذ ا ن ليست من ا ل أ م و ر ا ل م ع ت ب ر ة في الكفار قالوا و هذه الخطا لا ل يقابل بعضها ببعض فلا تتزوج ح ر ة عجمية ب ر ق ي ق عربي ا ل ح ر ة م ا يقابل ه ا ا ل رقيق ولو كان عربي ا فلا يقابل و ا بعض هذه الخصال بعضها هذه الخطال الآخر ي ق و ل لها ل ا أنت ن ت ت ز ي ن عن بعض ا للابي خ ا و أ ن أتنازل عن ع ض الخطال قال ما ص ي ليس للأبي ر هذا هذا وبناء قال على تزويج ابنه الصغير أ م ث ا ل أ ن ه صغير لا يخاف عليه العنف والزواج من ا ل أ م ه مشروط بخوف العنف ذلك لمن خشي العنة منكم وأن خشي تصبروا خير لكم وزواج من الأمة مفترض ت بها أن ك ويجوز ن أن حرة جاز له البالغ أن يتزوج الأمت خوفا له العنت لا عنت ز و للابي ان يزوج الصغير ولا تصغير من لا تكافئه بباقي الخصال ل أ ن الرجل لا يعير بافتراك من لا تكافئه لو ان الرجل تزوج ا م ر أ ة ليست كفءا له م ا يعير و بها باستطاعاتها يتحلل منها أن ولكن ا ل م ر أ ة لو ز و ج أ ه ل ه ا ب غ ي ر كفء ف إ ن ه م يعيرون بهذا ولا تستطيع ان تتحلل منه فيجوز ل ل أ ب ي أ ن يزوج ابنه الصغير من لا تكافئه بالخصال ما عدا الرفق ل أ ن ه لا داعي له ا ل آ ن و أ م ا ا ل أ م و ر ا ل أ خ ر ى مثل الجسد وغير ذلك من ا ل أ م و ر قال لا مانع من هذا يجوز له هذا ولكن أ ف ض ل أ ي ض ا الا يفعل مثل هذا بل ينتظر بلوغ ا ل ق ب ي حتى يزوجه بمشورته ه الله وصلى وعلى على آله سيدنا محمد وعلى آله